انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم, لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أَمْ حسبت أَنْ حَسِبْتَ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 لقد قلنا إ ذ ا ش ط ط ا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آ ل ه ه لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته 「お يهيئ لكم من امركم مرفقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في ف ج و ة مِن ه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 よし أعلم ب ع د 思い م 知りたいのかというときに私は思いを知 ا ت いのかというときに私 م 思いを知 ا たいのかというときに私は思 ه を知りたいのかというのかとは思いを知りたいのかといをうのか ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء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 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، واتبع هواه، وكان أمره ف ر ط ا وقل الحق من ربكم: "فمن شاء"، ف, ف ل ي ؤ م ن ومن شاء، ومن شاء. فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا أ ح ا ط بهم سرادقها و إ ن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجود ئس وساءت الشراب وس مرتفقا الذين آمنوا وعملوا إن الصالحات إنا الص ال لا نضيع أجر من أحسن عملا أ و ل ئ ك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار, أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار.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 「わ ر る ا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 إلى ربي لأجدن ربي خيرا م ن ه ا م ن ق ل ب ل ق ا ل ل ه صاحبه و ه و ي ح ا و ه أكفرت ب ا ل ذ ي خلقك あけふ ا ر تبي الذي خلقك من تراب، ثم من نطفة، ثم سواق، ثم سواك ر ج ل لكن ا لكنه والله ربي، ولا أشرك برب. 「私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名 ن は私の名前 فعسى ربي أ ن يؤتين ي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء, ويرسل عليها حسبانا من السماء ت ص ب ح صعيدا زلقا أ و يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ماء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 هناك ا ل و ل ا ي ة ل ل ه ا ل ح ق هو خير و ا ب و خ ي ر واضرب عقبا ل ه م م ث ل ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا كماء ن ز ل ن ا ه م ن السماء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 「そして私たちはこ ا ل, ج ل أ م ل ل ن ن ج ることに م, م ش て ق ي た مما فيه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 م و س و ل ه النابلسي م ي ا للعلوم ا أنفسهم الاسلاميه اسماء الله الحسنى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 و م ا ن ر س ل ل ا م ر س ل ل ي ن إ ا مبشرين ومنذرين ي و ج الله د ا ذ ي ليدحضوا ن كفروا بالباقل الحسنى ق واتخذوا آياتي وما 「わかるぞ」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 م ف ر ن ا ه ا ل ن ا ب ل أ ر أ ي ل ل ع ل و ن ا إ ل ى ا ل ص خ ر ة فإني ن س ي ت ا ل ح و ت و م ا أ ن س ا ن ي ه إ ل ا ا ل ش ي ط ا ن أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا ن ب ر ا فارتدا على اثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عند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 نسيت و た ا ت ر ه の ن ي من て م ر たの ر も ف ا ないです ا أ ق たは ك なたの ل を تستطيع م ع し ص ません。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 ف أ ب و ا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض ف أ ق ا م قال لو شئت لاتخذت عليه أ ج ر ا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك ب ت أ و ي ل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك كل س ف ي ن ة غصبا و أ م ا ا ل غ ل ا ا م ف ك ن أ ب ا ه م ؤ م ن ي ن فخشينا فخشينا أن ي ر ه ق ه م ا ط غ ي ا ن و ك ف ر ا فأردنا ز ك ا م و أ ق ر ر ب ح م س و أ م ا ا ل ج د ا ر فكان ل غ ل ا م ي يتيمين في ن ا ل م د ي ن ة و ك ا ن ت ح ت ه كنز ل ه م ا و ك ا ن أ ب و ه م ا ص ا ل ح س م و س ت و ر ج ا ل ن ا رحمة من ربك و م ا ف ع ل ت ه عن أ م ر ي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 موسوعه ا ل ن ا ب ل س و ف ن ع ذ ب ه ث م الاسلاميه اسماء ع ذ ل ه الحسنى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 「なぜな ن ば私の思い出を忘れ د ا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني ب ق و ة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 شركه الهدى شركه دعويه ض ن ف ف خ غير ربحيه ذات مضمون ع ا ع ر ض ا ج ه ت م يومئذ ل ل ك ا ف ر ي ن ع ر ض ا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 私たちはこ ي ように私たちの暮らしを楽しむことにしました。 الذين ك ف ر و ا بآيات ر ب ه م و ل ق ا ئ ه ف ح ب ط ت أ ع م ا ل ه م فلا ن ق ي م ل ه م ي و م ا ل ق ي ا م ة وزنا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 プーチン大統領選挙の一つの理由は何よりも変わっていない。 ر ب ه أ ح د ا